ضع بصمتك، كن أينما حلت خطأً اسرا لنا، من يرى، كن أينما أسراً لنا، من يرى، يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك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 وأسال الله ان يزيكم خير الجزاء على مشاركتي صلى الله لا يحرمكم الاجر طبعا رب العالمين كما ذكرت في المقدمة فاوت بين الناس فاوت بين الناس في ارزاقهم لحكمه يعلمها ربنا جل وعلا ليختبر هذا الغني كيف تتعامل مع مالك لو كان كل الناس يملكون نفس الثروات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 فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف يدعو من كان قادرا أغث الملهوف ليش يمشي على أقدامه قال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له اللي عند فضل ظهر عندك ظهر زائد ظهر بمعنى مركوب زائد فليجد به يعطيه لمن لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليجد به على من لا زاد له اللي عنده يا جماعة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 انا عندي العالم زائده صحيح اني اخذتها لانه ربما احتاج إليها لكن لا بد ما دام انك ملهوف لا بد ان اقف معك شوف كيف ياخذ التاكيد على هذا حتى في الجاهليه كانوا يتفاخرون باغاثه الملهوف ترى يا جماعه اغاثه الملهوف يعني أمر فطر عليه الإنسان لذلك تجد احيانا بعض الناس ربما يكون ملحدا يعني حتى ليس على اي دين من الأديان السماويه رجل ينكر وجود الله ومع ذلك تجد أنه يمشي في الطريق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 الكله الإنسان المتعب الفقير المسكين تحمله معك على على, على على على بعيرك قالت وتحمل الكله وتعين على نوائب الدهر هذا اصابته نائبة في ماله عنده هذا اصابته نائبة في أولاده وسيته هذا اصابته نائبة إن هدم بيته بنيت له بيتا هذا اصابته نائبة ظلم وقفت معه قالت وتعين أنت أنت تحب الخير كيف الله يخزيك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 أنا لست محاميا طلبت مني أن أدخل في حل الموضوع وتعطيني مالا على ذلك وأنت لست صاحب ربما وجوه كبيره في المجتمع فأقول في نفسي إذا سأساعده حتى يتوسط لي يوم الأيام يمكن احتاجه يوم الأيام لا لكن إذا كنت في حاجتك قلت أبد أبشر أعطني رقم والدها أعطني رقم والدتها وذهبت وأصلحت إذا كنت في حاجتك لما اختلفت مع زوجتي وكنت في حاجة أخي لما مرض ولده أنا اللي وصلت المستشفى لأن الأب ما استطاع وكنت في حاجة فلان لما جاءت الاختبارات وليس عنده مذكرات ما تراها وكنت في حاجة فلان يوم من أيام لما انطفأ جهازه الجوال وأراد يتصل على أهله قلت تفضل هذا جهازي اتصل به وكنت في حاجة فلان لما تعطلت سيارته وقفت عنده وساعدت في اصلاحها وكنت في حاجة يكون الله في حاجتي من كان في حاجتي يا أخي كان الله في حاجتي يكون الله في حاجتي, الله في حاجتي عند فقري فإذا قلت يا ربي إني فقير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 تعطلت يوم من الأيام وأنا ربما على طريق سريع في ظلمة الليل وتعطلت سيارتي ما في بنزين وما في أحد يوقف لي ما في اللي شاحنات ومعي أطفالي وزوجتي وخفت عليهم رفعت يدي قلت يا رب العالم يا حي يا قيوم اللهم إني إنك تعلم وكنت تراني وأنا أقف عند الفقراء وأقف عند المحتاجين في الطرق وأساعدهم يا رب فيسر لي من يساعدني من كان في حاجتي اخي كان الله في حاجته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 يا رب يا رب وأنت يقبل إليك من يحتاجك في في مكالمه التلفون ولا في أمر سهل لا يكلفك وأنت ربما غني عن هذا المال الذي يحتاج إليه ولا تساعده ولا ان تقول يا رب يا رب لذلك شوف لما وقع يونس عليه السلام في الكربة ودعا قال لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ارتفعت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من عبد معروف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 أرحم بك من أمك أرحم بك من أبيك تتعامل مع رب كريم تحسن إحسانا واحدا فيزيدك احسانا كلما أصبحت تعيش بمثل هذه الأخلاق والمستوى مع الناس وتغيثن له ففعلا فأبشر بالخير وأعلم أن الله تعالى سيكون معك عند حاجتك أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وأياكم ممن يعني يتعرفون إلى الله تعالى في رخائهم في حال مالهم وصحتهم ليعرفهم الله تعالى في شدتهم بقي معنا بعض النقاط المهمة لكني لعل الله ييسر أكملها بعد الفاصل أيها الأحبة هذا فاصل قصير وعود إليكم بإذن الله جبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك.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 <متحدث> <الأم> الآن هذا واحد من الجرح على المصاب. السلام عليكم. <الكو> السلام. الله يجمع لك الاجر والعافيه ويجعل ما أصابك تكفير ورفع في درجاتك يا رب العالمين. أنت الإصابة اللي عندك ايش كانت؟ بالصدر. بالصدر. القى رصاص رصاصه القلب والعمود الفقري والنخاع الشوكي لا إله إلا الله او خرجت من الخلف خرجت من الخلف يعني اصابت القلب والعمود الفقري والنخاع الشوكي وطلعت هي كناصه طلعت في الناصة. لا حول ولا قوه الحمد لله الحمد لله على السلامه أيوه. الحمد لله هي ما اصابت القلب اصابت قريبا منه ولا وال... القلب هو يعني طيب ليش ما ضرب في الرجل إذا كان قصده تعطيلك ليش ما ضرب في الفخذ ليش يضرب في الصدر مباشرة؟ بيقتلني أهم شيء. لا حوله لا قوة. استطاعوا الشباب يشيلونك بسرعة. يشيلوني راسا صار ضرب بينا شيء أربع ساعات. إيه. عشرين دقيقة. آه. لبما شالوني حطوني بالسيارة. نازلين لحقونا بسيارات سياراتنا سريعه ما لا ماجه الحمد لله زين الحمد لله شكر لك يا رب وانت ف... مصاب ما يدرون انت لا حي ولا ميت لا يعرفون ولا ميت او انت خلاص فقدت الوعي ما تدري عن شيء لا لا لا فصحي بس نفس ما يروح ما يجي ايش كان يدور في بالك وتفكيرك وانت يعني وانت الان الدم يسيل وانت تبغى تتنفس مش قادر إيش ايش اللي جاء في بالك صدقا صراحة صدقا صراحة أما كنت بس أشي لابني في صغير عم يعني مقياني شي سنة وشهرين تبوسه أبوسه بس مغلق وما أعرفان حالي راي عالجنة يعني تمنيت قبل ما تطلع روحك تضم ولدك وتشمه وتبوسه وتودع الدنيا. إش اسمع الله يحفظه حسين أبقي على شام الهوى بعيو <تصفيق> أنت ما شفت من متى أولادي كنا من متى طيب ودك لحد الطبيب التصلبه ورتبه معاه ورتبنا معاه وصرنا جينا عضيها على القرية هي. استقولوا العملية حسنا نعرف لكم أنه لا عايش سوالك عملية فتح قلب شق الصدر سبع دكاتر أشهد أن لا إله إلا الله وين في بيت ولا في الشارع بيت الشهر ذلة مثل ما يعني مش غرفة عمليات لا لا مش غرفة عمليات مش غرفة عمليات بنجوك كامل بنجوني كامل ثاني يوم حسيت على حالي فعلت يفوت مرة وأربعين ساعة يموت يا يعيش <سؤال> ما ما تحس بشيء ابد ما تحس لا لا ابد ما تحس بي ها وان شاء الله الاطباء قالوا ممكن أنه يتحسن ان شاء الله بدأ عمليه امبارح ما هو <سؤال> الله وشك <أتشيك. سؤال> الله يرفع قدرك وابشر بالخير هالمشاعر هذه والله انك ما عليها هذا عمر رضي الله عنه لما وضعوا اكل كان أحد الصحابة أصيب في يده وقطعت يده اليمنى فاستحى الصحابه أنه يأكل معهم فقال عمر وضعها في الطعام يخلطها بها يقول هذه يد مباركة التي أصيبت في الجهاد فأنا أقول والله أبشر بالخير والله أبشر بالخير يا أبو حسين وأسأل الله أن يجمعك بذريتك عاجلا غير عاجل أبشر والله ما يقع في قلبك من حزن ولا من شوق إلى أهلك ولا غيره إلا يكفر الله تعالى به من خطاياك. أسأل الله أن يفرج عنك أسأل أيوة. الله أن يفرج عنك وأن يشفيك يا رب العالمين. هذه الخيوط بس أنا ودي أسألك عنها هي هذه وهاي واحد جبنام قامش ليه من أنا السيد سين بس يعد الله هذول مشان يجيني الرجف ويزل مهم همين مني اي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 اللي انا علقتها والله على الله ابد ابد اذا انت متوكل على الله ابد هذه لن تنفعك والله هذه خرق لن تنفعك ابدا بالعكس اللي هذه كانوا يفعلونه بالجاهلية والكل يقصد رفعتك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض لا بد ان تكون هذه ولاية بيننا وبين بعض وايغاثه ملهوف ليست فقط للمسلم بل حتى لغير المسلم من حقه عليك أن تغيثه عند لهفته فاسال الله تعالى أن ينفعنا واياكم وان يثبتنا واياكم على الخير والهدى يا رب العالمين طيب أنا ما ودي سااثر بالحديث ومعي ما شاء الله جبال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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم أسلم. سيدي مفهوم الإغاثة بالإسلام هو من القيم والأمور التي حث عليها ديننا الحنيف وبالتالي فهم أمور الأساسية اللي قامت عليها هيئة إغاثة الإسلامية وهي مبدأ أساسي كان في عملها من حيث توفير المساعدات والإغاثة لكافة الناس في كافة جميل. المناطق وبغض النظر عن العرق او الدين أو الجنس ولأنه ب... هي قيمة أساسية من القيم التي يرتكز عليها منذ تأسيس هيئه لغة إسلامية حوالي 28 وعشرين ما شاء الله من ممتاز, ممتاز. وقد قامت بعملها في كافة أنحاء العالم من خلال 35 مكتب ومن خلال تواجدها في كافة المناطق جميل وتدخلون إلى عند مثلا اللاجئين عند الفقراء أيتام وكذا وعندكم شيء مرتب في هذا صحيح طبعا الفئات التي نستهدفها مرضى، جرحى، حتى الأيتام، فهذه الفئات تفضل فيها، يعني هي هي من الأمور والأف... المستهدفين بشكل أساسي في عملنا، والتي يعني نجحنا الحمد لله وفضل الله في يعني التخفيف عن الكثير من هذه متاز الفئات. متاز الحمد لله. ممتاز. الله يعظم مجلكم لا يحرمكم لا جرثومة. هو طبعاً إذا كان إغاثة ملهوف عبر عمل مؤسسي هذا يكون أحسن بلا شك. كلما كان العمل مؤسسي لا يعتمد عليك أنت فقط بحيث أنه يبقى ببقائك ويذهب بذهابك.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 قصة المهاجر والأنصار. أنا سأذكرها لكم بعد قليل، لكن ودي أسمع منك يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظ. طبعا ضع بصمتك. يعني أنا بشكرك على هذا البرنامج. الله. يكلم. هو برنامج سبحان الله أخذ اسمه من أو أخذ شكله من اسمه. أحسن. هو بصمة. لكل إنسان بصمة. بد أن تكون بصمتك مميزة عن كل فرد من أفراد من البشرية جمعاء. لذلك أنا ما استطيع تقديمه كفرد. لا تستطيع تقديمه أنت ربما لا يستطيع تقديمه الآخرين لذلك انا أود أن أقول بأن كل انسان عليه أن يغيث أي ملهوف لأنه فعليا هو أنت من تحتاج هو لي هو ملهوف لا تعامله كأنك أنت الأقوى أو كأنك أنت ذات فضل عليه صدقت لأن ربما تحتاج يوم من الأيام أن تكون أنت مكانه والله صدقت كما ربما ابتليت بذلك لذلك سفيان الثوري يقولون كان اذا جاءه رجل يستعينه في حاجه مضى معه وهو يقول اللهم لك الحمد اذ بعثت الي من تاجرني به ومرحبا بمن بعثه الله الي يشعر أنه هو صاحب الفضل عليه لما تطرق بابك امراه وتقول ابني مريض وسياره سيارتنا خربانه ولا في اي مشكله ارجوك ساعدنا أشعر نفسك مباشرة انها صاحبه فضل عليك مثل ما قال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 احنا أصحاب الزبالة <تصفيق> هو صادق يقول يا ولدي اللي جمع الزبالة هو نحن هو صاحب النظافة جاي ينظف بئتنا فهذا المفهوم مهم يعني أن يقال أنني أنا لما أساعد فقيرا او أقف مع ملهوف ترى يا جماعة هو الذي احسن إلي أول شيء جعلني رصيدا مع رب العالمين تعرفت الله في الرخاء أنه جعلني أشكر نعمة الله علي أنه فتح لي بابا إلى الأجر هذه المشاعر مهمة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 يا أخي لا تتصدق عليه لكن احترمني احترم إنسانيتي احترم كرامتي يا أخي رد عليه برد جميل فهذا لا بد منه أيضا حتى لما أريد أني أعين ملهوفا لا بد أن أعينه حسن طيب شيخ محمد نستمع لك والله زي ما تكلمت شيخنا نحن دائما في حاجة لله عز وجل دائما في لحفلة طلبات منه لله عز وجل فدائما إنسان لو أغاث الملهوف مش شرط في المال لو حتى في البسمة بجوز في أحد القصص صارت معي قبل فتره كنا في الاخبار الأخبار نرى المجازر بتصير في التلفزيون في بالذات في بلاد الشام فصليت لقت حاجه انا وزوجتي فوصلنا الى احد المولات ثاني يوم فلقينا بائع من هاي بلاد الشام حاط علم علم للثوره تبع البلد نفسه فاقتربت منه بقول بحك... له بحكي له انت من من بلاد الشام وخاف مني فزع فتكلمت ليش خايف مني انا هاي, هاي جوال وحط عليه صوره علم الثوره تبعك فابتسم قال لي عذرني يا اخي انا والله بر علي رجل البارحة وأنبني وقال صار زي كل كل في العالم. قلت له لا والله والله إحنا قلوبنا معكم ما تفكر إنه قلة المال تمنعنا إنه ما نكونش معكم. ونديت زوجتي معني يعني لا لا لا تكلم دائما مع الرجال لكن حبا في قالت لهفده. فاتقلت اتكل اتكلمت قالت له والله إنما بارح أنا وياه صلينا ركعتين حاجلة لكم. فوالله دمعت عيني فحسينا في الله في يعني في برود في قلبه.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 اغاثه ملهوف يقول عليه الصلاه والسلام على كل مسلم صدقه قالوا يا نبي الله فمن لم يجد اللي ما عنده فلوس يتصدق قال عليه الصلاه والسلام يعمل بيده ويتصدق قالوا فان لم يجد واحد ما يستطيع يعمل بيده يا رسول الله اما ضعيف ولا مشغول ما يستطيع يعمل حتى يتصدق يجمع حطبا أو كذا حتى يتصدق ما يستطيع فقال عليه الصلاه والسلام ان لم يجد يعين ذا الحاجة الملهوف انا اعتبر وقوفي عند الاشاره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 أنا عندي حاجة اني أعرف وين طريق المستشفى انا عندي حاجة أن أعرف الورشة الفلانيه احسن أم الورشة الفلانيه ليصلح سيارتي انا عندي حاجة لاعرف شروط القبول في الجامعة يا أخي أنا عندي حاجة أن أعرف ما هي الشروط لاسجل ولدي في المدرسة انا عندي حاجة أن أقنع هذا المدير بقبول ولدي هذه أنواع من الحاجات قال وتعين ذا الحاجة الملهوف الذي يأتيك بلهفة يطلب منك أن تساعد هذا حقيقة مهم والشريعة جاءت بأكثر من عشرة أنواع من الكفارات الواجبه كلها ليغاث تملحف ساذكر لكم هذا ولكم يا فاضل بعد هذا الفاصل القصير باذن الله ان يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك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 وقال الشيخ خن ودي أعمل شيء لإخوتنا وأهلنا وأحبابنا السوريين الذين يعني ابتلوا الان الآن والصلاة على يكشف عنهم ما بهم. ففكرت أنا وإياه قلت طيب تجمع إيش يعني ماذا تفعل كذا؟ قال أنا أريد شيئا أن لم أسبق لي أريد شيئا لم أسبق لي مثل ما ذكر عمر قبل قليل قال كما أن بصمتك لا تتشابه مع أي إنسان في العالم اجعل أيضا بصمتك في العمل الخيري لا تشبهه أي إنسان وهذا كلام حلو يعني. يقول فالمفكر ثم اتصل بي قال عندي فكرة قلت ما هي قال لن أوزع عليهم ملابس جمعيات الخيرية توفر ملابس لن أوزع أطعمة في أطعمة لن أوزع بطانيات وملاحف ملحفة عندهم هذا كله لحاف قلت طيب إذا ماذا ستوزع قال لي ساوزع شيئا آخر تماما ما هو هذا الشيء وكيف وزعه ويعني كيف شاركنا في هذا هذا بصراحه كان له يعني موقف حلو ينبغي ان نراه جميعا في كل اوراق الحياه بصمات خير الابا في كل اوراق الحياه بصمات خير الابا كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمته. كيف جايبني شو اسمك؟ عمر ياسين المصري ما شاء الله ام امتى جيت هنا يا عمر في اخوك هنا معك كل لحالك انت اخوك امتى جيتوا هنا خمس ايام اجيتوا هنا وين كنتوا ساكنين بسوريا سوري. اي الشقر. كيف جيتوا من هناك جيتوا مشي ولا جيتوا بالسياره كيف جيتوا جينا مشي جيتوا مشي مشيتوا كثير محضوب. اه تعبت وانت بتمشي في احد حملات انت مشيت مشيت كثير شو حصل فيك وانت تمشي تعبت كان في مي وانت بتمشي كان في اكل يعطوه كان معك يعني اطفال كثير زيك كثير سندايا كثير شنطايا وش شنطايا شنطايات كثيره اه يعني حقائب عمار كيف كان معك وناس كثير وانتم بتمشوا يعني مثلا ممكن خمسين؟ لا يمكن لما أنت كان ممكن خمسين أو ستين زمان لما آه. جينا كنا نمشي ونرجع وكان في الغاب ويضربوا علينا على الحدود يضربوا عليكم بالرصاص بالرصاص والقذف على الحدود في ناس معكم بيقعوا على الأرض ناس بيبقوا ناس بصرفه ناس كنا يعني كل واحد يتفاجئ بيونه ولا يحكي ووي. لما كنا يطير بين يوقف يعني هاي رعب كنت لها طفاة خاف بس نسوي هيك حتى الاطفال الصغار كانوا يطمن بالسيارة مفتوحة خافوا بالليل اه طيب وكانوا في ألغام على الطريق؟ إيه والله. بيضربوا عليكم بالرصاص؟ بالرصاص وقذاء. طيب كم جلستوا تمشوا يعني كم من مدة يعني نص يوم ولا؟ نص. إحنا نص ساعة. عندنا طريق نصيب اه جيتوا مشي. <تصفيق> بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن أينما حلت خطاك اسرا لناظر من يرى كن أينما لناظر من يرى عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك سيد نحن جمعية العون الصحي, الصحي الأردني جمعيه بتقدم الرعاية الصحية الأولية من خلال عيادات موجودة مع شركائنا في المنظمات الخارجين كم تقريبا يوميا مراجع؟ عدد المراجعين اللي براجعون تقريبا خمسين يوميا. إحنا عيوبنا ساعة. مم. وتحويلنا بيكون لكن من 20 لخمس 25 يوم برا على حساب حساب شركانا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. آه. المفوضية لشؤون اللاجئين العالمية إلى. جمعيات الخيرية جمعيات خيريه ان يعني لها نشاط قوي نعم صح نعم, صحيح. نعم صحيح. الله يجزيكم خير احتسبوا الأجر يا دكتوره احتسبوا الأجر وارفقوا بالناس و... يعني ويحتاجون تحمل شوي ورفق الناس نفسياتهم شويه يعني شو هذا يا ابني كيف حالك إن شاء الله طيب كن مثلهم في جوهم ضاع بصمتك كن أينما حل عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك, ضع بصمتك طبعا أيها الأفاضل يعني علمتم ماذا وزعه وزع عليهم الفراء جمع فروه وكان يقول لي ان هذه الفروه إذا لبسها تدفئه إذا مشى وتدفئه إذا جلس وتدفئه إذا نام وعلى أي حال يستطيع أن يلبسها وأن يتدفأ بها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 وقوفا سياسيا أو وقوفا اجتماعيا او وقوفا سياسي يعني أي نوع من الوقوف بلا شك أنه مأجور بإذن الله تعالى وهم يعني في هذه المخيمات أيضا أنا أسجل شكري حقيقة الحكومة الأردنية جزاهم الله خير يعني في, في يعني استضافتهم لإخوانهم وغير ذلك كذلك حكومة تركيا وكل من يعني يقوم بي يعني بي بالوقوف مع إخوانهم في مثل هذه الكربة طبعا رأيتم أيضا قبل قليل في التقرير كيف كان الطفل فرحان بها الفروة ومبسوط بها الناس بلا شك حقيقة سبحان الله يعني إذا تبدل حالهم من حال إلى حال يصيبهم من الهم والغم والكربة يعني أشياء ربما لم يجربها في حياته فتحمل الناس والرفق بهم واحتساب الأجر عند التعامل معهم بلا شك هذا من أعظم الأمور التي تسوق الخير إلى الناس بإذن الله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 عليه ربما يكون انسانا مسلما فيكون عليه حق الإنسانية والإسلام وربما يكون جار فرب يعني تزداد الواجبات علينا فأنت حسن لا تنتظر من الملهوف أن يطلب مساعدتك والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فقال لهم او أخبرهم طيب قصةً أنشأت عمر نأخذ مكالمة وارجع لك معنا أخونا مهنا المهنة ومهنا جزاه الله خير يعني في الرياض نشر في تويتر اعلانا لجمع يعني هدايا لاخواننا في سوريا من بطانيات من ملابس من غيرها وايضا كان له فكره انا ودي اني اسمعها منه مرحبا بك يا اخوي مهنا مهنا معنا يا شباب مهنا السلام عليكم مهنا يا طيب دخله دخل في عندي في السماعة مهنة طيب شئت تعيده الاتصال وأسمع من عمر مهنة طيب يلا تصوبها مرة ثانية يا عمر تفضلي قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأخبر أصحابه قصة كانت في من كان قبلنا ولعل معظم الناس أو أغلبيتهم يعرفها هي قصة ثلاثة نفر دخلوا في غار فسدت عليهم بصخره فلجأوا الى الله عز وجل فتشاوروا فيما بينهم ثم قالوا ان كل واحد منا يدعو الله عز وجل بعمل كان قد قدمه لله عز وجل لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه فقدموا ربما الاعمال المعروفه ان احدهم كان يبر والديه حسن أو إلى آخره واحد حفظ الامانه وواحد عفى عن الحرام عفى عن الحرام وأحدهم بر والدي فدعا الله عز وجل ففرج عنهم ما هم فيه صدق فأنا أقول لكل إنسان أنت الذي تحتاج لهذا العمل أنت من تحتاج لأن تملأ صحيفتك بكل شيء بكل ما تود يعني لو أن انسان منا يذهب إلى مكان جميل يود أن يأخذ منه كل شيء كل, شيء كل ما ينفعه لذلك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 وعليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا شباب اما ارفعوا صوت سماعة او دخلوا عندي في سماعة الاذن حتى استطيع اني اسمع كيف الحال مهنا؟ لا اشمعك واضح الله يحفظ يلا الله انت احفظ ارفعوا السماعة شوي خلوني اسمع اخوي مهنا نحن نتكلم عن اغاثة ملهوف وكنت عرضت قبل قليل طرفا من يعني اننا عند اغاثة ملهوف نستطيع ان نصنع شيئا حتى لو لم نكن نحن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 ايه مهنه معنى مهنه يا شباب ولا انا ما سمعت ترى طيب الان صوتي مسموع انا ما اسمع يا شباب ما ادري هو معنا طيب اذا كان الاتصال في اشكال ممكن ما دام سمع السؤال ممكن تتصلوا مره ثانيه هآ خلص على اتصال آخر فالمقصود أن حتى الإنسان يعني إذا جعل الله تعالى له جاها ينبغي أن يستثمر هذا الجاه لأن المال إذا لم تتصدق منه وتزكي نزعت منه البركة كذلك لما يعطيك الله تعالى جاه واحد مثلا أستاذ في الجامعة محبوب من العميد وغيره فصار له جاه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 يأتيك بينه وبين ولده مشكلة ولده خرج من البيت ويقول لا أريد أن أعود إليك هذه كربة اقف معه فيها عندك كربة تتعلق مشكلة مع زوجته كربة في, في, في عمله سوف ينقلون وهو لا يريد النقل أو غير ذلك أي كربة, كربة مرض ولده وهو ضائق صدره ما هو قادر يتعامل مع المشكلة كيف أقف معه في كربته ذهبت معه للمستشفى ذهبت معه في تغسيل ولده إن كان متوفى ذهبت معه للمقبرة وقفت, معه وقفت رجل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 كلما انت سجلت تفريج كربه لاحد اخوانك فرج الله تعالى عنك كربه من كرب يوم القيامه مثل ما قال الله تعالى وقدموا لانفسكم قدموا لانفسكم كلما استطاع الانسان ان يفرج كربه لذلك انا اقول لا بد للواحد يا جماعه ان يحرص ان يكون له رصيد من اغاثه ملهوفين اغاثه الملهوفين في كل انواع اللهفه كلما استطاع ان يسجل رصيدا عاليا نفعه في كربه الموت نفع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 ما استطعت اني اعالجه لكن استطعت اني اساعد شوي اقف معه ادله على الطبيب المناسب احاول ان ادله كيف الطريقه التي يعني فرجت بدل ما كانت الكربه شديده كانها قبضه خففت هذه القبضه عن من فرج عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ايوه احبائي بقي معنا عدد كبير من النقاط عن الامور الشرعية والاحكام التي يلزم فيها الزاما للإنسان ان ان يغيث الملهوف معنا أيضا كيف يتصرف الملهوف مع الإنسان الذي يعني اطفى لهفته هذا كله مهمة ناخذها بعد هذا الفاصل باذن الله فمن يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضبع اصمت <تصفيق> يقول ذا والكل يقصد رفعتك ضبع أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة سرور تدخله على قلب أخيك المسلم أو تقضي عنه أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا فكل هذه من البقاء مع الملهوف يبدو أن مهنة رجع <تصفيق> <تصفيق> بتصير اليوم حلقة مهنة ما هو بحلقة غادة ملهوف مهنة السلام عليكم وعليكم السلام عليكم. الحمد لله يا <تصفيق> مرحبا بهالصوت يبدو أنك سمعت سؤالي قبل قليل أعطني كيف يستطيع الفرد العادي يعني هو ليس مؤسسة خيرية ولا جمعية ولا وزارة فرد عادي استطاع أن يجمع أظن أكثر من أظن عشرة تريلات أو عشرين تريلة عشرين شاحنة ترسلها إلى إخواننا في السوريين حدثني مهنا يعني في دقيقة او دقيقة ونصف عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام اللهم صلى الله وسلم على رسول الله أحييك يا شيخ وأحيي ضيوفك الكرام يا مرحبا رشال الله أحمد. لنا ولكم التوفيق والقدام آمين, آمين. اللهم الفترة الله يحفظك بتهو أتت في بيت الشيخ عبد العز الطريفي كنا نجتمعين أنا وأخي الشيخ محمد المهنا. أي فأتت الفترة وستهل الله الأمور بسرعة إنما نتخيلها أي ف... قلنا نطلق مبادرة بجمع ملابس شتوية وبطانيات وعبر تويتر. فاتصلنا بأحد الأخوان وقال مستعد الله يجزاك خير على طول بالمستودع وبالعمال كل شيء. و واتصلنا احد على أحد المهندسين وجاء وسوى بروشور في نفس الجلسة وأتى خلال نصف ساعة. صمم البروشور. أطلق العلامة. اللي كنا ما نتوقع الإقبال اللي حصل. فالناس سألهت علينا من سياح من الرياض وخارج الرياض تخيل إنهم يرسلوننا من البحة ومن المنطقة الشرقية ومن جدة ومن كل محل فأكثر اللي جانا جديد، جديد، بضائعيات أو ملابس شتوية. ممتاز. استطعنا ولا ولا الحمد أولا حطينا المدة الحملة مدة عشرة أيام فلما. مضى من مدة الحملة ثلاثة أيام واربعة أيام توقفنا عن اتحايا تماما للحملة من كبر الإقبال اللي انهال علينا فتخيل أن جمعنا في خلال ثمانية أيام توقفنا قبل نهاية مده الحملة بيوم حوالي 130 ألف بطانيه جديدة لا اله إلا الله 150 ألف أو أكثر قطعه ملابس شتوية جديدة جديدة و... وأهل الخير واجب واجب لتعاونوا معنا حتى في بعض المتطوعات وحتسبات الله يبقى خير كان في آخر الحملة وضضينا لهم المستودع مع محارمهن قروا ودخلوا وقاموا يركبون طقم كامل من الرات إلى الرجلين لكل عمر ممتاز وقبعاه وبجامة وقبعاه والسامعين والتسوس ومرة من إله فالحمد لله ويضعون كل مجموعة في كيس الحالة هذه حق خمس سنوات ست, ست سنوات, سنوات كذا العمان والباقي في الطريق ونشكر بعد حملة خادم الحرمين اللي تعاونوا معنا وسحلونا بعض الأمور ونشكروا الإخلان والمحتسبيين اللي كل والله هنا من دون ناس عمارهم على, على 13 سنة كانت تزامنة مرة من المرات مع مباراة المنتخب مع التنزيم والله أنا يحملون مع الباكستانيين يدورون ما الله الله الخير طيب مهنا نحمد ما أدري هو يسمعنا يا شباب كثيرة. يا طيب مهنا ودي ادري أبنى... كم شاحنه أبنى... كم شاحنة ملأتم تقريبا أه... حول خمسين شاحنه خمسين شاحنة. حوال خمسين شاحنة اسال الله ان يسر ويسهل دخولها وأنا أرسل رسالة حقيقة إلى إخوتي الكرام في الجمارك السعودية وإخوتي الكرام في الجمارك السورية الجمارك الأردنية إلى أن يعني يسهلوا مثل ذلك وأنا واثق تماما أنهم جزاهم الخير خير وهم محبون للخير وهم يتعاونون في ذلك بإذن الله تعالى صلى الله يعظم لكم وإن شاء الله تعالى الله يسر أن نصور شيئا من ذلك حقيقة أنا ذكرت هذا كمثال يعني على أنه يمكن للانسان الشخص العادي أن يصنع ما لا تصنعه احيانا جمعية خيرية كاملة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 يعني تعاون الهيئات الأخرى يعني الآن لما يكون هناك مجموعة مثلا اللاجئون أو أو كذا أحياناً عدد من الجمعيات تعمل معهم هل بينهم تعاون أم أني أخشى أحياناً أن كل جمعية تريد أن يكون الفضل لها والمدح لها أو ولا بينهم تآلف وتعاون والله بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله لما خلال عملنا سواء في الأردن أو في مناطق المجاورة فكان عملنا بالتعاون مع جمعيات أو منظمات أخرى الحمد لله كان يعني وفقنا إلى حد كبير في إيصال الدعم والمساعدة لمستحقها فعلى الاقل بالنسبه إلنا كهيئة إغاثة إسلامية لم نجد إلا كل المساعدة والدعم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 فقال صلى الله عليه وسلم لهما قال لهما تطاوعا ولا تختلفا وبشرا ولا تنفرا لا حتى تطاوعا ولا تختلفا يعني ليكن فكرتكم واحده وامركم واحد وعملكم واحد حتى لا يكون بينكم شيء من يعني الخلاف او المصادر في مثل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ايضا يقول يعني ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بالسهر تجد الإنسان إذا ألمه أصبع رجله لا ينام رأسه طيب ما هو الألم في الرجل يا أخي ليس في الراس نعم لكن الرأس يتعاطف مع هذه القدم ويبقى معها ويتعاطف و... معها بالسهر قال والحمى ربما يصيبك جرح في رجلك وكل جسدك تصيبه حمى وارتفاع في الحرارة شوف يتعاطف كذلك إذا أصيب أحد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 مشارك فيها عشان يعني يساهم في بناء مكه اغلب المجموعات هذه كانت خارج مكه فاجتمعت انا بالناس اللي كانوا موجودين في الايفنتات هذه قلت لهم ايش رايكم ننشئ احنا مجموعه خاصه بهل يكون مكاوين خاصه لهل مكه كنا تقريبا خمسه افراد خصصنا فريق وعلى الرغم من أنه عمل اجتهادي فردي إلا أنه يسير بخطة تنظيمية وإدارية مذهلة. بدأنا أول برامجنا بإفطار جماعي لأفراد الفريق. بعد كذا عملنا زيارة لدار المسنين بقسمه يعني الرجال والنسائي. وحقيقة يعني الحمد لله يعني قدرنا ندخل الصور لهم. عملنا لهم إفطار. ووزعنا لهم بعد الإفطار هدايا رمزية. والحمد لله كان انطباع المسنين يعني جدا رائع ثقافة حب الخير في ديننا الإسلامي الحنيف بصمة وضعها هؤلاء الفتية فاستسعروا فيها متعة لا تضاهيها أي متعة عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك والذي نفسي بيده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 بتعويضهم ولو جزئيا ممتاز. أو بساعدتهم بساعدت بزبط الإيجار في أيضا جزء آخر في متعلق بالرعاية الصحية من خلال توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى من, إخوان السوريين من خلال اتفاقيات معينة مع مستشفيات داخل الأردن قامت مشكورة بتعاون معنا بشكل ممتاز في تقديم الرعاية الطبية ممتاز. ممتاز. أفضل هذه البرامج ما يسمى بالبطاقات الخاصة هذه البطاقات التموينيه من خلال تعاوننا ما برنامج غذائي العالمي حيث يتم تقديم هذه البطاقات للمستفيدين من إخواننا السوريين حيث بدورهم يقوموا باستبدالها بمواد غذائية ممتاز. ومواد مختلفة ممتاز. يعني لحد هذا لحظة واحد ألف شخص استفادوا من ما هذه ما شاء حيث. الله حيث. الله يزيك الله الله يحرمكم عظيم الأجر للثوب الثواب أنا بقي معي مادة كثيرة يعني فيها أحكام شرعية تدعو للتكافل والوقوف مع الناس في غافة الملهوف عندي أيضا كيف الملهوف يتصرف يتعامل مع نفسه هل أبقى دائما ملهوف يعني مثلا واحد فقير وتصدق عليه مرتين خلاص أبقى دائما أستقبل صدقات أم كيف أتعامل مع نفسي انا كيف أتعامل مع الشخص الذي أحسن إلي هذا أيضا أمر مهم هناك عجائب وقعت لأشخاص أغاثوا أشخاصا ثم وقعوا هم أنفسهم في الكربه التي وقع فيها أولئك فكيف حصل لهم يعني كيف كافاهم الله تعالى بذلك كل هذه أمر مهمة ذلك يبدو أننا سيكون لنا جزء آخر ان شاء الله تعالى. جزء ثاني في إغاثة ملهوف بإذن الله تعالى لعل الله يسر إن شاء الله تكون الجمعة القادمة أو التي بعدها بإذن الله أيها يعني قبل أن أختم نحن غدا في يوم السبت العاشر من شهر الله المحرم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 ران <تصفيق> <تصفيق>